وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقا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 جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي لا عليه بكرة وأصيلا قل أن لَهُ الَّذِي أَعْلَمُ السِّرْرَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَا ذَا الرَّسُولِ يَأْكُنُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذانك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا